قل أعمل برب فلق من شجر ما خلق ومن شجر غاسق إذا وقب ومن شجر منفتات من عقب ومن شجر حاسد إذا حسد